في ادب العالم على طلبته مطلقا وفي حلقته قال وهو 14 نوعا خذنا ما يتعلق به العاشر او وقفنا عنده العاشر منهم منه وما يتعلق بي ان يذكر للطلبه قواعد الفن التي لا تنخرم اما مطلقا او غالبا وهذه كما ذكرنا انها من الأمور المهمة جدا ان يعتني بها طالب العلم ان يعتني بالقواعد سواء كانت القواعد لغوية أو أصولية أو فقهيه أو قد يحتاج احيانا في قواعد المنطقة والجدل والمناظره من اجل ما يتعلق بها من ابحاث قال وكذلك كل اصل وما يبنى عليه من كل فن يحتاج اليه من كل فن يحتاج الى ما يتعلق به المقاصد قواعد التفسير والاصول المتعلقه بباب التفسير عند خلاف مثلا إذا نقل خلاف عن السلف في تفسير ايه أو اذا نقل خلاف عن السلف في بيان سبب النزول أو في حكم مستنبط من من هذه الايه كيف يتعامل مع هذه الايه كيف يفهمها كيف يرجح كل ذلك يتعلق بقواعد وأصول التفسير إذا لابد ان يعتني به بذلك ويهتم به العلم الذين عندهم نوع تحرر من التقيد بمذاهب او الاشخاص الحذاق لاسيما يتعلق بكلام التيميه رحمه الله وكذلك النقيه والرجب ومن سار في سبيلهم كالشمالي رحمه الله والصنعاني كذلك فقد ساروا صيرا حثيثا وراء الشيخين لاسيما فيما يتعلق ب عدم التقليد والتعصب لاهل العلم قال مبينا هذه الأصول قال من كل من علمين من علمي التفسير والحديث وابواب أصولي الدين والفقه والنحو والتصريف اللغه حذاله فنيذي نرد السؤال هل هذه العلوم كلها لها أصول جواب نعم من لم يتقن اصول النحو لن يتقن النحو من لم يتقن اصول البيان لن يتقن البيان وهكذا بس على ذلك والتفسير له أصوله والحديث له أصوله وكذلك الفقه له اصوله حينئذ النظر يكون ببالاعتبارين ينظر في الأصول وكذلك يتعلم ويعتاد التخريج على هذه الأصول بحفظ جزئيات كثيرة ويفهم كيف اخذت هذه الجزئيات من هذه الأصول لان البحث بالجزئيات هذا لا ينتهي الذي يريد أن يدرس الفقه على جهة التفصيل في كل مسألة هنئذ هذا يحتاج الى عمر طويل ولن ينتهي ولن يستطيع أن يجمع بين بين العلوم لا سيما فيما يتعلق بالفقه واذا اراد أن يحرز تأصيله في علم الفقه حنيذ عليه بحفظ متن مثلا ثم بعد ذلك يكثر النظر فيما يتعلق به من قواعد فقهيه وقواعد الاصوليه حنيذ نظر في النص أو عرضت عليه نازلة حنيذ يستطيع بواسطه القواعد أن يستنبط لأن هذا هو معنى اصول الفقه قواعد يستنبط بها اذا لا علاقه بها لا, لا علاقه للجزيئات بهذه الاصول من حيث التاصيل فنحن ناخذ الاصول من الكتاب والسنه وما دلت عليه أو ما دل عليه لسان عرب فياذن نقول هذه قواعد وهذه اصول أما العكس أن ناخذ القواعد من الجزئيات هذا فيه خلل جرى عليه الاحناف ومن سار سيرهم لكن الأصل هو ما يتعلق به معاملة النص النظر لا إلى النص فكلما اتقن هذه قواعد الصراحه من النظر فيما يتعلق به بالجزئيات ثم استطاع بعد ذلك أن ينظر في لا يسمى بفقه النوازل لان لن يجد سيبحث ويبحث ولن يجد بعض المسائل التي لم تكن معروفة في ذاك الزمان كيف حينئذ يستنبط لها حكما لابد من النظر في القواعد حينئذ لابد أن يعرف ما هي الكتب التي تعتني به بهذه القواعد وبهذه الاصول ثم يديم النظر فيها إن امكن دراستها وتدريسها هو حسن وان لم يمكن حينئذ اذا اخذ مختصرا في كل فن من هذه الفنون يستطيع أن ان يكون نفسه فيقرا وكما هو معلوم عند العلم أن العلم له طريقان بالمشافهه وهو العصر ثم بعد ذلك بالمطالعه المطالعة ليست مذمومه مطلقا انما المطالعه مذمومه متى اذا كان يبتدئ بها مع وجوده العلم فانه سيقع في خلط وأما إذا اخذ متنا وقراه على العلم ثم توسع بعد ذلك هو هذا ليس مذموما على العلم على هذا اهل العلم ياخذون المختصرات ياخذون المتون التي تكون معتمدة قد يكثر من بعض الشروحات قد يكثر بعض المتون لكن لا يقرا العلم كله على العلم بل لا يتصور لا يتصور ان يقرا العلم كله على العلم وانما يهتم بالمتون يهتم بالشروحات المهمة على المتون ثم بعد ذلك هو الذي يكون نفسه به بنفسه ولذلك طالب العلم اذا إذا ظن أن العلم يؤخذ بالمشافهة قصر في يتعلق به ها المطالعه الا يطالع تمر به السنة والسنتان وقد لكل لا لم يقرا كتابا واحدا قال لعل له ياتينا عند الشيخ فلان او لعل له نقول هذا يدل على ماذا على انه لم يفهم كيف يؤخذ العلم بل بل لابد ان بل لابد ان ينظر في في كيفية اخذ العلم بهذين الاعتبارين بل ما سيحصله من العلم بالمطالعه قد يكون أكثر بل هو الواقع يكون أكثر من مما لو ياخذه بي بالمشافه لو قرى في الفقه قرأ مثلا الزات ثم قرى الروض مثلا او قرى الحاشيه طيب وبعدها ماذا سيقرى قناع وكشاف والمنتهى والشرح والى متى سيقرى سيبقى عمره كله ولن ينتهي لكن يقرا الزاد والروض مثلا ثم بعد ذلك هو ينظر في المغنيه يجرده وكذلك المجموع وكذلك المحلى وغيره من من الكتب المعتمدة عنده العلم ويقرا مسلم على شرح النووي على مسلم يقرا فتح الباري والى اخره من الذي يقرا هذه الكتب شيخك يقراها عنك لا <تصفيق> وانما انت الذي الذي تقراها فاذا ظن طالب العلم انه لن يحصل العلم إلا بالمشافهه وقع عنده تقصير ولذلك يوجد من طلبة العلم حتى الجيدين أنه قد يبقى سنه او سنتين او ثلاث هو هو مزاد إلا في حفظ المتون قل هذا غلط ليس بصواب بل لابد ان يكون عنده ماذا كتب يجردها متعلق بالتفسير ما يتعلق بالحديث بالشروحات وحذالك النويه مثلا لو مقرات ثم الشروح مهمة جدا لابد ان يقراها طالب العلم اقرا بنفسه إذا, إذا قرأ قطر قطره الندى والملحه واخذ الورقات بشرح متوسط ان اذا أن ان نقرا شرح على على النوويه لكن لو بقي ينتظر حتى تشرح له لو أخذ ما يتعلق بمتن فقهي ولو اطلع على العبادات أو جزء أو عرف كيف يؤخذ الحكم شرع من دليله وصار عنده نوع ملك بسماع لدروس تتعلق بالفقه ثم قرأه بنفسه ما يتعلق بشروحات عمدت الاحكام مثلا لو قراه من اوله الى اخره مره ومرتين وثلاثه وبحث المسائل ولسيم اذا كان عنده نفس بمعنى انه أخذ شيئا من الأصول واخذ شيئا من لسان العرب ما المانع لا مانع الا انه قد يحيل هذه الى أن تقرا او ان يجد شيخا يقرا عليه هذه الكتب هذا يكون غلطا في فهمي كيفيه تحصيل العلم قد يكون العلم بالمطالعة وقد يكون بي بالمشافهه بل قد يطالع الناظر اذا لم يجد من ياخذ عن عنه العلم حينئذ ليس له سبيل الا ان يطالع فلا باس ولو كان الذي يطال يقع في في خطا لكن يبقى ماذا أن نحترز منه والا لو وجد وتمكن في وعنده جلد ونظر في كتب العلم يلخص واختصر وحافظ ونحو ذلك حينئذ قد يحصل شيئا من العلم لا شك في هذا لكن يبقى ماذا أنه قد يفهم خطا في بعض الاصول أو بعض القواعد فالخطا داخل عليه لا محاله كل من أخذ العلم على نفسه الخطأ داخل عليه لا محال شاء أم, ام رضي ام لم يرضى لكن يبقى ماذا أنه مامور بأن يحصل بما امكنه فان العلم عبادة وهي واجبه عينيد هي مقيده بب الاستطاعه ما وجد شيخا يقراه عليه ماذا يصنع عينيد لابد من المطالعه لكن في هذا الزمن متاخر وجد ما ينوب مناب الشيخ وهو الشريط حينئذ هذا ينوب منا بالشيخ فيستطيع الطالب حينئذ ان يجمع بين بين الامرين لن يفوته شيء إلا الا ان الله عز وجل يعني إذا كان الطالب يحضر الدرس ثم يسمع ثم يمشي اذا لا فرق بينه وبين من يسمع لي لدرس مسجل ويبدا وينتهي كالطالب الذي حضر الدرس لا فرق بينهما البتة ثم اذا اشكل عليه قد قد يسأل اذا قوله هنا من علمي التفسير والحديث وابوابه الى اخره هذا يدل على أن هذه الأصول وهذه القواعد عامه في علوم الاله وفي علوم المقاصد لا فرق بينهما البتة وتحصيل كل منهما مما يتعين على طالب العلم سواء حصلها بالمشافهه أو حصلها بالمطالعة ولا شك أن طالب العلم يحصل من العلم بالمطالعة أكثر مما يحصل به بالمشافهه لا بعد أن وضع العلم في المتون سواء كانت نثريه أو منظومة ولذلك قال اما بقراءه كتاب في الفن أو بتدريس على الطول يعني هذا او ذاك لان هذه المساله ليست توقفيه يعني اما بقراءه كتاب في الفن كتاب واحد لكنه يكون ماذا يكون مستوعبا ياتي به بالفن من اوله الى اخره وهذه الكتب المتوسطة الغالب انها تكفي الكتب المتدئة كالازروميه ونحوها هذا يكون فيها قصورا تترك ابواب لا تذكر او تترك مسائل لا تذكر لكن في الكتب المتوسطة ك قطرا الندى مثلا وجذور الذهب وشروح كل منهما وما فوق الفية وشروحاتها الفيه تعتبر من الكتب المتوسطه ليست من الكتب المنتهيه الفيه فيت المالك وشروحاتها هذه من الكتب المتوسطه حينئ ان كتاب متوسط في أي فن يكون ماذا يكون مستوعبا لاصول الفن فحينئذ يكون معك ماذا اصول الفن والذي يقرا قطر الندى ويحفظ الالفييه حينئذ معه ماذا اصول فني النحو وكذلك الذي يقرأ الصرف فيما يتعلق بالالفيه من الذي ختم به وياخذ متنا مختصرا أو متنا متوسطا أو يحفظ اوائل نظم النسائي حينئذ اتي باصول الصرف وكذلك ما يتعلق بالبيان وكذلك أصول الفقه لاخره هل اذا يستطيع ان يحصل اصول الفن في ماذا في وقت يسير اذا كان اصول النحو قد توجد في قطر الندى مثلا والالفيه او الالفيه تغني عن القطر حينئذ الالفيه هذه بالوقت المطول في حفظها وفهمها لا تزيد عن سنتين حينئذ نستطيع في سنة واحده أن يحصل ماذا اصول علم كامل وفي سنتين يحصل علمين وهكذا خمس سنين ست سنين سبع سنين فاذا به عنده اصول العلوم كلها لكن يبقى ماذا تبقى الممارسة وتبقى النظر والجرد و ترتيب كلامه العلمي وجمعه بعضه الى بعضه تلخيصي الى اخره ما يمكن أن ان يرسخ طالب العلم نفسه فيه في بالعلم قال إما بقراءه كتاب في الفن أو بتدريج على الطول تدريج يعني سلم الذي يحفظ فيه بكل في, في كل فن اقرؤنا متن مختصرا ثم شرحا عليه ثم حاشية أو تقريرات عليه ثم ينتقل الى ما بعده والمتوسط ثم المنتهي ثم التقريرات الى اخره هنئذ كذلك هذا قد لا يستوعب كثيرا لا سيما ضبط اوائل المتون حينئذ يسر عليه ما, ما بعدها كل متن مختصر فهو إذا انتقل إلى المتن الذي يليه حينئذ هو الاول والزياده ولطالب العلم يستوعب هذه الاجروميه مثلا اذا ضبطتها وحفظتها واصلت نفسك بها إذا انتقلت إلى الملحه مثلا حينئذ الملحه هي وزيادة وزياده والعصر طالب العلم ان يهتم بماذا يكون مراجعا بالدرس الجديد في الملحه مثلا يكون مراجعه للاجروميه ومحصلا تحصيلا جديدا في الزوائد هذا الاصل فلا فلا يشكل عليه لو اطال وشرحت له بشروحات ووجد حواشي ونحو ذلك هذا لاكم فيه ضرر هذا الاصل فيه لكن لما كان هو لم يهضم الاجروميه ونسيها لما ياتي للملحه حينئذ صار درسا جديدا فليس ولذلك قد يعاد نفس المساله التي شرحت له في الاجروميه ويقال لي صعبه انت تجاوزت كيف تعديت وتجاوزت الاجروميه الاصل انك ما تنتقل الى الملحه الا وقد ضبطت واتقنت الاجروميه فاذا وجدت صعوبه في تعريف المبتدا في تعريف الفاعل معناه أنك لست اهلا لان تقرا الملحه هذا الاصل لأن العله ستكون موجوده فاذا جئت إلى القطر الندى واذا جئت للالفيه وشرح تعريف المبتدا والفاعل ستبقى عندك المشكله هي هي فيصيروا صعبات في الأجرمية والملحه والقطر والالفيه والعله هي العله والسبب والسبب السبب والتعريف هو التعريف والكلام هو الكلام ولذلك تجد احيانا اهل علم يعني ينقل الكلام هو بعينه ويشرح الكتاب وينتهي منه ثم يقول هذا الكتاب هذا هذا الدرس صعب هو بعينه الدرس السابق لكن لما لم يستوعب حينئذ وقع فيه في مشكلات العلم سهل العلم سهل لمن عرف كيف يؤخذ العلم وجمع بين علوم كذلك سهل لكن هذا فتح من الله عز وجل فمن فتح عليه فهو موفق ومن يريد الله بخيرا يفقهه في الدين اذا إما بقراءه كتاب في الفن أو بتدريج على الطول إما هذا واما ذا وقد يكون الناس يعني الكتاب المتوسط هذا قد لا يستطيع نسيمه في الزمن الماضي قد ياتي غريب مثلا لعالم ويقرا عليه لا يستطيع ان يبقى عنده سنه مثلا هنذ نحتاج الى ماذا إلى أن يقرا متنا واحدا في الفن ثم هو بعد ذلك بالمطالع يستطيع ان يتوصل الى تحصيل ما لم يحصله واما تطويل وتدرج في السلم هذا قد لا يعني لا يتمكن منه كل أحد لا يتمكن منه كل كان بطريق الوسائل العصرية كالتسجيل ونحوه قال وهذا كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منها وهذا كما ذكرنا سابقا لا يدل على أن المصنف رحمه الله لا يرى أن العالم لن يكون عالما إلا بان يجمع الاصول التي يحتاجها من من كل علم لماذا لاننا عرفنا قاعده أن ليس قد يحصل العلم ولا يكون اهلا لتدريسه والشرط هو الأول والثاني ليس بلازم أن تدرس كل فن لكن اللازم والذي لابد بد منه ان تحصل علم كل فن هذا لا بد منه فتاخذ من علم النحو ما يفيدك في فهم التفسير وفي فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي فهم كلام العلم لكن لا يلزمك أن تدرسه لان هذا يحتاج الى سلم وهذا يحتاج الى سلم هذا له طريق وهذا له له طريق والذي يريد ان يدرس العلوم له منهج خاص والذي يريد ان يحصل العلوم له له منهج خاص هذا الذي عناه هنا بقوله وهذا كله يعني معرفة أصول علم التفسير والحديث الاخريه إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون يعني عالما بها وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منها يتقنه الاتقان بالحفظ واو الفهم بالحفظ واو كان قاصرا ولو كان يعلمه في نفسه حين الله يدرسه فانه قد يعلم المعلومه لكن لا يستطيع توصيلها إلى الى غيره بل لو اراد ان يشرح قد يوصله بطريق ليس بصواب نعم هو كذلك مقطوع به قالوا من ذلك نوادر ما يقع من الغريبة الغريبه اذا الى اخر كلام الرحمن تعالى المراد هنا التأكيد على هذا الأدب العاشب وهو ما يتعلق بالقواعد الاصول هذا هو العلم جوهر العلم ولب العلم ما يتعلق بالقواعد الاصول كيف تاخذها على ما ذكرناه سابقا ثم قال رحم الله تعالى الحادي عشر يعني من الاداب الحادي عشر الا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على, على بعض عندهم عنده في ودته اي محبه او اعتناء مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيله أو تحصيل او ديانه يعني هذا ما يتعلق بالعدل بين الطلاب أن يعدل بين بين الطلاب والمراد بالعدل ليس التسوية العادل اعطاء كل ذي حق حقه هذا الاصل الطالب المجد له حق ليس كالطالب الكسول والطالب الذي يلازم الدرس له حق ليس كالطالب الذي يحضر ويحضر الى اخره كذلك هذا الاصل فالعادل هو اعطاء كل ذي حق حقه وليس المراد التساوي بين بين الطلاب وقول هنا الا يظهر للطلبة يعني قد دقع في نفسه محبه لبعض الطلاب دون بعض لكن لا يظهر لانه إذا اظهر قد تترتب عليه مفسده سواء من طالب عليه هو أو من طالب على على طالم هذا الذي يظهر الا يظهر للطلبه تفضيل بعضهم على بعض يعني تقديم بعضهم على بعض في موده أو اعتناء بترحيب كلام اهداء ونحو ذلك مع تساويهم اما اذا لم يتساووا فلا لانه تعين أنه اذا احتاج الى ان يسني على طالب اثنى عليه ولو غضب من غضب هذا اصلا الا اذا كان يراعي المصالح والمفاسد فهذه مساله أخرى قال مع تساويهم اذا إذا لم يتساووا فلبعسه أن يقدم بعضهم على على بعضه مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيله او تحصيل او ديانه سن الفضيله أو, او تحصيل او ديانه فان ذلك يعني التفضيل وتقديم بعضهم على بعض مع التساوي ربما يوحش الصدر وينفر القلب يوحش الصدر الوحش بين الناس هي الانقطاع وبعد القلوب عن المودات يعني يحصل القطاع قلبي عن القلب وتحصل حينئذ أو ما يترتب عليها قطع الصلتي وينفر القلب يعني يعرضه ويصده قال نفر القوم اعرضوا وصدوا اذا هذا اراد به المصنف رحمه الله تعالى ان يشير الى مساله وهي العدل بين بين الطلاب لكن بشرط الا يقتضي العدل التساوي عند عدم التساوي الا يقتضي العدل التساوي عند عدم التساوي اذا لم يتساووا حينئذ لا باس بتقديم بعض على بعض لو اظهر ذلك لا اشكال فيه لكن إذا لم يكن تم موجب حينئذ ناصره عدم ذلك قال فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا هنا اراد ان يبين مفهوم قوله مع تساويهم مع تساويهم فإن كان بعضهم بعض الطلاب اكثر تحصيلا واشد اجتهادا واحسن ادبا فاظهر اكرامه وتفضيله وبين أن زياده اكرامه لتلك الاسباب فلا بأس بذلك وهذا مفهوم قوله مع تساويهم إذا لم يكن تساوي حينئذ لا باس أن يظهر للطلبه أنه قدم فلانا على فلان اما بالموده واما بالثناء واما بافعال تكون اكراما له لا اشكال فيه قال فلا بأس بذلك لانه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات يعني يحث غير الطالب المجد بأن يصير مثله يقول الشيخ اثنى على على زيد لكونه كذا وكذا حينئذ يحصل عنده ماذا رفع الهمه ويريد أن يتحلى بتلك الصفات من أجل أن يثني عليه الشيخ حينئذ صار ماذا؟ صار محركا لغيره هذا الذي عناه فلا باس بذلك لانه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات قال ولذلك لا يقدم احدا في نوبه غيره يعني من العدل من العادلي وهذا يظهر أن المصنف هنا لما يعني ما يكون في شان المدارس مدارس عالم يجلس ثم كل طالب له منهج خاص فياتي هذا يقرا حصته من كتابه المعين قد يكون في النحو وهذا ياتي بعده بنوبه أخرى ويقرأ بالتفسير وهكذا هذه موجوده إلى العصر هذا في بعض الجهات قال ولذلك لا يقدم احدا في نوبة غيره أو يؤخره عن نوبته الا اذا راى في ذلك مصلحة إذا علم أن هذا الاول قد حضر إذا لا يقدم عليه غيره هذا من العدل هذا واجب لان المتقدم اولى به بالحصة اولى بالسهم والنوبه فليس لا يؤخره ولا يقدم عليه غيره قال إلا اذا راى في ذلك مصلحه تزيد على مصلحه مراعاه النوبة المرض بالنوبه هنا ماذا سهمه وحصته فإن سمح بعضهم لغيره في نوبتي فلباس قال قدم زيدا عليه ونحو ذلك فلا أما هو ان يقدم بعضهم على بعض دون موجب شرعي ودون مصلحة شرعيه هذا خلاف العدل خلاف العدل لانه يجب هنا أن يعدل بين بين طلاب والعدل واجب مع كل احد في كل حال صحينا مع كل أحد في كل حال ولا يجرم منكم شنعان قوم الا تعدلوا يعني بوض قوم ولو كانوا كفارا فلا فلا تتعد عليه بقول أو فعل ولو كانوا ماذا ولو كانوا كف العدل واجب مع كل أحد في كل حال لا يختلفين البت قال هنا فإن سمح بعضهم لغيره في نوبته فلا باس وسنذكر ذلك مفصلا ان شاء الله تعالى قال وينبغي ينبغي هذه ينبغي قد ورد بها ماذا الوجوب الشرعي ولكنها في كلام العلم لا يراد بها الوجوب الشرعي لا يراد بها الوجوب الشرعي حينئذ يراد بها الاستحباب وقد يكون الاستحباب شرعيا وقد لا يكون شرعيا وانم يكون ماذا يكون صلاحيا أو عرفيا يعني ينبغي كذا فيما تعارف عليها العلم في المدارس كالاداب التي مرت معنا بعضها ماذا يتعلق بالعرف يعني في عرفه العلمي درسوا فعلوه فعلوه ليس بلازم ليس بلازم لانه هذه تتبع الاعراف حينئذ قد تختلف من زمان الى زمن ومن مكان لا إلى مكان ولذلك قلنا الآداب التي يذكرها اهل العلم في هذا الفن كلها على قسمين اما آداب شرعيه واما آداب عرفيه الاداب الشرعيه هذه ملتزمة ينبغي التزامها سواء كانت واجبه أو مستحبه واما الاداب غير الشرعيه هذه تختلف الانسان مخير فيها بين هذا وذاك لكن لا يعتقد شرعيتها الا اذا نظر للقاعده العامه أن العراف هذه وأمر بالعرف حينئذ العراف تكون داخله في مثل هذا ف فب... فب... هذا النظر حينئذ لا, لا باس قال وينبغي ان يتودد لحاضرهم يتودد يعني يظهر الموده والمحبه لحاضرهم من الطلاب ويذكر غائبين يعني يجمع بين بين الصنفين بين صنفين الحاضر يتودد له والغائب قال يذكر غائبهم بخير وحسن ثناء اذا احتاج واذا لم يحتج نبقى على الاصل والاصل أن المعلم إذا كان الدرس عاما لا يذكر احد من الطلاب ولا يحتاج إلا إذا سال على جهه العموم وكان السؤال عاما اين فلان نحو ذلك قد فقد يقال اما انه يسال فلا يحتاج ذلك قال وينبغي أن يستعلم اسماءهم يستعلم اسماءهم يعني يسال ما اسمك وانسابهم انسبهم اي قبيله <تصفيق> ومواطنيهم من أي بلد نحو ذلك واحوالهم متزوج وغير ذلك ومواطنيهم واحوالهم ويكثر الدعاء لهم هذا من من الحسن ان الدعاء دع عام لكل مسلم لكل مسلمين إذن هذه هذا الأدب يتعلق بي العدل بين الطلاب هذا عصر اصيل فيما يتعلق بي العدل وهو واجب العدل يعتبر واجبا قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل يا امر بي بالعدل بذلك والعدل هنا واجبه الاختلاف بين علم الله علم في وجوبه وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم منكم شناان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هذا فعل امر ام لا فعل اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل هو أقرب للتقوى هل أقرب هنا افعل توضين على بابها او لا ليست على بابها لماذا لانه قطعا أنه انه من التقوى جزء من اتقى يتجزا قال ابن جرير في تفسير الايه يعني بذلك جل ثناؤه يا ايها الذين امنوا بالله و برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من اخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل اذ من صفات المؤمنين الواجبه في اوليائكم واعدائكم لا فرق بين الولي الحبيب وبين العدو ولا تجوروا في احكامكم وافعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم في اعدائكم لعداوتهم لكم ولا تقصروا فيما حددت لكم من أحكام وحدود في أوليائكم لولايتهم ولكن انتهوا في جميع ميل حد واعملوا فيه بامر واما قوله ولا يجري منكم شنآن قوم على الا تعدل فانه يقول ولا يحملنكم عداوه قوم على الا تعدل في حكمكم فيه يعني قد يكون ثم عداوه كذلك مع طالب او لا هذا محتمل لا في هذا الزمان قد يختلف طالب مع معلمه فقد يعاديه عين لا بد من العدل سواء كان حاضرا ام كان غائبا قال ولا يحملنكم عداوة قوم على الا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوه وقولوا كذلك لا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أي فلا يحملنكم الهوى والعصبيه وبغضه الناس إليكم على ترك العدل في اموركم وشؤونكم بل الزموا العدل على أي حال كان عدل واجب مطلقا دون تفصيل إذا وجب العدل مع العدو فالمسلم ولو كان عاصيا ولو كان بينك وبينه نزاع أو خلاف فالعدل واجب سواء كان معلم مع طالب أو كان الطالب مع المعلم قال ولذلك قال عدله هو اقرب للتقوى اي عدلكم اقرب الى التقوى من تركه وقوله هو أقرب للتقوى من باب الاستعمال أفعل التوظيف في المحل الذي ليس في الجانب الاخر منه شيء كما في قوله تعالى أصحاب الجنة وما خير مستقرا خير مما من اصحاب النار ليس اصحاب النار سافيهم خير اصلا يعني إذا ليس في الجانب الاخر ماذا شيء من الخير وكقول بعض الصحابيات لعمر انت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ها في شيء او ليس به شيء قطعا في الصحيحين عن نعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرض حتى نشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال قلتقوا الله واعدلوا في اولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدق هذا يعتبر اصلا في في هذا الادب فليس هذا الادب من الامور المستنبطه من كلام العلمي بل إنما هو دل عليه نصوص الكتاب والسنه ومحل اجماع بينها العلمي ان ان الاصل في العدل الوجوب فلازم يجب أن يعدل مع الطلب قال ثاني عشر من الاداب أن يراقب أحوال الطلبة في ادابهم وهديهم واخلاقهم باطنا وظاهرا ومصنف رحمه الله قد يتوسع في بعض الاشياء تفصيلات التي قد تليق بزمانه ولا تليق بي بزمان اخر او قد يفعلها بعضهم بعضها العلم دون دون بعضه ان يراقب احوال الطلبه في ادابهم وهدهم واخلاقهم باطنا وظاهرا وهذا ان كان فيما يتعلق ب حضورهم في الحلقه ونحوها فهو مستحسن لكن إذا كان في غير حلقته هذا قد يكون فيه صعوبه على على المعلم أن يتتبع الطلاب في بيوتهم أو في جلساتهم ونحو ذلك لكن إذا كان بين يديه وحصل خلل من طالب فوبخه وعاتبه وبين له أن هذا مخالف للادب ونحوه ذلك هذا لا اشکال فيه بل هذا الاصل هذا هو الاصل لكن إذا كان الطالب يفعل ذلك في غيبه المعلم أو في غير الدرس هذا ليس بلازمه للمعلم قال فمن صدر منه يعني من الطالب من ذلك من ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه أو ما يؤدي الى فساد حاله أخلاق او ترك اشتغال يعني بالعلمي او اساءه ادب في حق الشيخ أو غيره من القلام حاضرين أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائده كثرة كلام هذا لا ينبغي أو حرص على كثرة الكلام حرص على كثره يعني جعلهما شيئين كثره كلام بالفعل ثرثر اي <تصفيق> الذي يقول هذا ممنوع أو يكون عنده حرص لا مانع انتظر احد فقط يكلمه فاذا به بي... <تصفيق> يفلت <تصفيق> قال أو حرص على كثرة الكلام لاسيا فيما يتعلق بي اذا بدات الحلقه هذا لا, لا ينبغي لطالب العلم انه المعلم يبدا في في درسه وهو, ي... وهو لا زال يتحدث زال يتحدث هذا لا ينبغي لاسيا فيما يتعلق بي الجوال ونحوه هذا كل من الأمور التي مسيئه للطالب في نفسه في ذاته ويترتب عليه أنه قد لا يحصل شيء كثيرا الا ان شاء الله عز وجل او حرص على كثره الكلام أو معاشره ما لا تليق عشرته يعني ليس كل طالب علم يعاشر أي أحد يعني يصاحب ويصادق هذه سياتي ذكرها فيما يتعلق باداب المتعلم وهذا من من الخلل الكبير طالب العلم ينبغي أن يتصيد ان يتصيد الناس من الذي يجالسه ومن لا يجالس المروءه على ديني خليله فإذا كان طالب علم يتساهل في الجلوس مع ضعيف الهمه فضل ان يكون فاسقا نحو ذلك اذا كان اذا كان يسانس ضعيف الهمه عليه السلام صحيح ان نتعلم المروءه على ديني خليلي عين هذا سيعيدهم اجرب مريض الذي سيعديه أين اين أي. أي. اكتساب الاخلاق من هذا الخليل ومن هذا الصديق هذا لن يكون إلا بماذا الا بالعكس وسياتي ان شاء الله تعالى قال او غير ذلك مما سياتي ذكره ان شاء الله تعالى في آداب المتعلم عرض الشيخ اذا حصل شيء من ذلك خلل أي نوع من انواع الخلل سواء تعلق بأحكام شرعيه آداب شرعيه او بأداب عرفيه لو جمع الأمر كذلك ان حسنا إذا حصل خلل من الطالب في أدب شرعي بتركه أو أدب عرفي حينئذ قال ماذا عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه يعني يبين يقول بعض طلاب يفعل كذا وكذا ولا يحتاج ان يقول يا فلان لما فعلت كذا لهذا ماذا يسبب له حرجا يسبب له حرجا حين محافظة على مكانته بين الطلاب ونحو ذلك ولالا يظن أن الشيخ قد ازدراه ونحو ذلك حين يعرض به باب الكناية ما بال قوم يفعلون كذا وكذا قال عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير معرض به يعني يذكر صفه خاصه او يذكر اسمه ولا معين له باسمه ولا بوصفه كذلك فإن لم ينته ناهاه عن ذلك السرا إذا ما فهم بالتعريض اينذا اخذه وكلمه قال انت فعلت وفعلت وهذا لا ينبغي ولا يليق بطالب علم ان يفعل ذلك قال ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها بالإشارة يعني باللفظ مع من يكتفي بها فان لم ينته ناهاه عن ذلك جهرا يعني لا بد من البيان اما بالتعريض اما بالسر وإذا كذلك لم ينتهي حينئذ لابد من ها قطع الذي يشكل ويغلط القول عليه ان اقتضاه الحال لينزجر هو وغيره ويتعدم به كل سامع حينئذ اولا يتدرج معه باللطف والرفق فإن اصر على سوء ادبه ونحو ذلك حينئذ لا باس ان يعينه امام الطلاب لا سيما اذا لم يترتب على المعلم مفسده لكن اذا كان سيترتب على المعلم مفسد احين اذا يتركه وشانه ولسيمه في هذا الزمان يعني بعض الطلاب اذا اذا قطع وانشق عن عن الحلقه حينئذ يحارب شيخه وتزيد بمعرفات مختلفه في كل منتدى وهو يكتب على شيخي هذا باطل هذا لا يجوز شرعا فإذا خشى المعلم من ذلك ليس خشية لما يترتب لذاته وانما لما يترتب ليله منهجه وطريقته في التعليم انه قد يزهد هذا يدعي انه طالب علم وانه لازم الشيخ فحينئذ قد يغتر بعض الناس به بكلامه أنه ينقل حقا وصدقا وانه عدل في في ذلك فقد يغتر به بعض الناس وهذا موجود الان قال هنا فان لم ينته فلا باس حينئذ بطرده والاعراض عنه إلى أن يرجع إلى أن يرجع لان يرجع في فيه اشاره الى ان طلبه العلم في في الزمن الماضي فيهم أدب كبير وهو أنه لو طرده المعلم وذهب وغضب يوما أو يومين سيعود يرجع إلى الحلقه ولا غنى له عن عن حلقه الشيخ هذا الاصل فيه وطالب العلم اذا كان عنده شيء من العقل أما إذا كان يركب رأسه والشيطان يؤزه اذن حينئذ سيمضي قال الى ان يرجع ولا سيما خاف على بعض رفقائه واصحابهم من الطلبه موافقته يعني ان يفسد غيره لان خشيه فلا بد من طرده واذا طرده عنيد الطالب لو طرده معلمه هذا كابيه اعتبر معلما ومربيا له عنيدين ياخذ اياما يزول الغضب ثم بعد ذلك يرجع إلى حلقته ولا غين له عن درسي قال وكذلك يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا يعني طلب بعضهم مع بعض من ابشاء السلام وحسن في والكلام والتحابب والتعاون على البر والتقوى وعلى ما هم بصدده يعني كذلك ينظر في علاقة الطالب مع قرينه زميله ورفيقه فيه في الدرب هل إذا لقيه سلم عليه هل صافحه هل إذا غاب زاره وسال عنه إلى اخره يتعهد هذا وذاك اذا 12 مراقبه الطلبه وفي ادابهم اخلاقهم وذكر طرائق تادبهم قالوا بالجمله فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعامله الله تعالى يعلمهم مصالح دنياهم لمعامله الناس يجمع بين الامرين يعلمهم هذا ويعلموا ذاك لتكمل لهم فضيله الحالتين يعني معامله الله تعالى ومعامله الناس ومعامله الناس دي في معامله الله تعالى امر ونهي حينئذ يكون ماذا يكون مما يتعلمه طالب من شيخه هذا او ذاك وقوله الحالتين تثنيه حاله بالتاء والحالين يجوز فيه الوجهان حال وحالة حال وحالته قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث عشر يعني من, من الاداب ان يسعى اي المعلم في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم أن يسعى المعلم في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما ييسر عليه من جاهم ومال عند قدرتي على ذلك الحمد لله عند قذاتي على ذلك قيده بماذا بالقدره عند قدرتي على ذلك وسلامه دينه هذا شرط يعني بحيث يامن من الوقوع في الخلل في الدين عين الذي لا ياتي لطالب ويسعى عند اميرنا وسلطان فيدخر عليه من اجل الطالب فيفسد دينه عدم ضرر لدخول على السلاطين اذ فتنه وسلامة دينه وعدم ضرورته يعني إليه فذكر ثلاثه شروط اولا القدره ان يكون قادرا ثانيا ان يسلم له دينه سلام هنا باعتبار الا إذا كان يسعى إلى الى جاهل ونحو ذلك الا يدخل على اميرنا وسلطان نحو ذلك وكذلك عدم ضرورته عدم ضروره يعني للطالب لانه قد يسعى لمصلحه لطالب يرجو من الطالب ماذا شيئا آخر قد يكون الطالب ابن مسؤول عنده يريد ان يسعى له اذا يرجو منه ماذا يرجو منه نفعا هذا قضح في في النية قال فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه يعني جاءت حديث تدل على هذا الاصل العظيم أي في قضاء حاجته في عون اخيه أي في قضاء حاجته قال ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته وإن الله يساعده في حاجاته ويعينه عليها جزاء وفاقا ومن يسر على معسر يسر الله عليه حسابه يوم القيامه حسابه ليس في الحديث لم ترد فيه بالحديث في جاء في الصحيحين المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم من كربة فرج الله عنه كربها كربة من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه ستره الله يوم القيامه اذا هذا الحديث عام هذا الحديث يعتبر عام يعني يشمل الطالب وغيره ليس خاصا بي بطلابي وجاء في صحيح مسلم الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سترى مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه ومن سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينه وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده من بطا به عمله لم يسر به إذا اذا له اصل هذا الأدب له له اصل بمعنى ماذا أنه إذا كان الطالب في كربة عنيد يحصن بالمعلم تفريجها قال ابن دقيق العيد هذا الحديث عظيم جامع لانواع من العلوم والقواعد والآداء فيه فضل قضى حوائج المسلمين عام ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونه أو اشاره بمصلحه أو نصيحه أو غير ذلك ومعنى تنفيذ القربة إزالتها ازالتها على الوجه الشرعي مع القدره قوله والله في عون العبد ما العبد في عون اخيه قال هذا الإجمال كلام لبدقيق هذا الاجمال لا يسع تفسيره إلا أن منه أن العبد إذا عزم على معاونة اخيه ينبغي الا يجبن عن انفاذ قول او صدع بحق ايمانا بان الله تعالى في عونه وفي الحديث فضل التيسيرين على المعسل وفضل السعي في طلب العلم ويلزم من ذلك فضل الاشتغال بالعلم والمراد العلم الشرعي واشترط فيه أن يقصد به وجه الله تعالى وإن كان شرطا في كل عبادة لكن لما كان العلم مما تغيب فيه النيات وقد يغيب عن الذهن كذلك انه عباده كذلك قد يغيب عن الذهن انه عبادة حينئذ جاء اشتراط للنية قال رحمه الله تعالى لا سيما يعني بعد ان ذكر ما يتعلق بالنصوص السابقه لا سيما إذا كان ذلك اعانه على طلب العلم الذي هو افضل القربات يعني إذا كان في تفريج الكرب ما يتعلق به أنه يفرغه لي لطلب العلم حينئذ نكون ماذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قد يتعين على زيد من الناس لا سيما اذا كان غريبا قد يتعين عليه ماذا العلم الشرعي فاذا اصابته قربان حديد صار ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب قال واذا غاب بعض طلبته أو ملازم الحلقة زائدا عن العاده يعني اذا غاب طالبه من الملازمين لكن بشرط ماذا ليس كل غياب يسأل عنه لانه قد يكون يعني يحتاج إلى أن يسريح يوماً أو يومين فان إذا زاد عن العاده وصار غير معتاد سال عنه وأما قبل ذلك فلا قال واذا غاب بعض طلبه او ملازمه الحلقه بعض الطلبه او متفرق بين النوعين فرق بين النوع لماذا لان الطالب قد لا يكون ملازما وقد يكون ملازما او لا هذا شأن شان الناس في كل زمان قد يلازم قد لا يستطيع فيحضر اسبوعا مثلا ولا يحضر الذي يليه لظرف عنده أو نحو ذلك عينذا لا اشكالا فيه فنوع بين النوعين لذلك زائدا على العاده سال عنه وعن احواله وعمن يتعلق به من اولاد وزوجة ونحو ذلك فان لم يخبر عنه بشيء ارسل أو قصد منزله بنفسه وهو افضل يسال عنه إن وفاه من يفي لا اشكال فيه وإلا ذهب فسال عنه قال فإن كان مريضا عاده وإن كان في غم خفض عليه يعني هون خفضه يعني هون عليه وإن كان مسافرا تفقد أهله ومن يتعلق به من اولاد ونحو ذلك وسال عنه وتعرض لحوائجهم وسال عنهم وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما امكن وإن كان في ما يحتاج اليه فيه اعانه وان لم يكن شيء من ذلك يتودد اليه ويدعى اليه هذا كله يتعلق بكمالات قد لا توجد لكن تذكر في في كتب العلم بالكمال فقط الا قال واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بعد ذلك يعني بعد السؤال ونحو ذلك ما الذي يستفيد المعلم من ذلك يستفيد أنه يختار يعني يصيد يصيد الطالب الذي يكون ماذا ينوب منابه بعده وهذا كان سمة الليل العلمي انه يتحرى في الطلاب من الذي يمكن من الطلاب المجدين من الذي يمكن ان يكون ماذا نائبا عنه بعده حينئذ يكون النظر عليه يكون النظر عليه هذا الذي عناه ورد ان يمهد يبين فضيله المعلم الذي ينوب عنه طالب ياخذ علمه فينشره قال واعلى والخطاب هنا للمعلم ان الطالب الصالح اعود على العالم بخير الدنيا والاخره من اعز الناس اليه واقرب اهل اليه يعني عنده اولاد ليس ليس طلبه علم وعنده طلاب علم اي النوعين اكثر رجوعا بالخير في الدنيا والاخر على المعلم لا شك أن الذي ينشر علمه هذا آكد وإن كان الولد قد يكون صالحا ويدعو له لكن لكن نشر علم ليس كالدعاء ما هو افضل واكد من من مجرد الدعاء قد يكون له ولد صالح يدعو له لكن لا يكون كالذي ينشر علمه فالذي ينشر العلم هذا آكد ويكون أبر بالمعلم من ذاك الولد الذي يكون ولد الصلب ويدعو له ان لم يكن طالب علمه قال وعلم أن الطالب ان الطالب الصالح صالحه لقيد ليس مطلقا طالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخر من اعز الناس عليه واقرب اهله إليه وكذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون الشبكه الاجتهادي لصيد طالب ينتفع الناس به في حياته ومن بعده هذا يدل على ماذا على انه من الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وارشاديه لكفى ذلك الطالب عند الله تعالى ولو واحد ولو كان الطالب شخصا واحدا فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الاجر وكذلك كما مر معنا العلم هذا من العبادات المتعدية عبادات المتعديه وهو مقدم على العبادات القاصم في الجمله حين اذا كن ماذا اذا حصل تعارض بين النوعين أي اي النوعين يقدم حين يقدم المتعد على القاصة على القاصم قال كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاثه اذا مات العبد عمله الا من من ثلاثه الاول صدقه جارية. قال العبد هنا فهي روايه ماذا الإنسان وهي عند مسلم إذا مات الإنسان مات العبد العبد هذه عند البخاري في الادم المفرد وان اشتهرت عند عند الناس والمشهوره والاشهر ليست روايه مسلم ولا روايه اذا مات ابن ادم هكذا اذا مات ابن ادم هذه عزيزة الوجود قيل ماذا رواه النبي الدنيا في كتاب النفقه عليها من اب الدنيا عليته في الكتب المشهوره لكن الناس اذا اشترى عندهم شيء اشتهى قال اذا مات العبد قطع عمله الا من ثلاثة صدقه جاريه هذا الأول او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له هذه ثلاثه اشياء اجرها يكون باقيا يكون باقيا بعد موت العبد قال النووي قال العلماء قال العلماء معنى الحديث ان عمل الميت ينقطع بموته عمل الميت يعني من صلاه وزكاه ينقطع ولا ينقطع لماذا لان الاصله في العمل أن ان يكون مسندا إلى الفاعل هو الذي يصلي وفعل الصلاه فاذا مات اينذي من المكلف المكلف مات اينذي لا ينوب أحد عنه ان ليس الإنسان الا مسع هذا لا لكن جاء النص هنا ماذا جاء النص كالمخصص ان لم يكن مخصصا قال ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له الا في هذه الأشياء الثلاثه إلا في هذه الأشياء الثلاثه هذا حديث عام ولذلك قال اذا مات الانسان او العبد هذا لفظ عام يشمل كل مسلم الا هذه الثلاث الذين وصى به النبي صلى الله عليه وسلم قال الا في هذه الثلاث الا في هذه الاشياء الثلاثه لكونه كان سببها فإن ولد من كسبه وكذلك وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف تعليم او تصنيف تعليم بالمباشره ما كان هناك تسجين إنما كان ماذا يأخذ الطالب قيد ويذهب يعلم والمعلم ان الطالب صار معلما وله طلاب هكذا حين صارت سلسله اولا حين يكون النفع متعديا والتصنيف يكون باقيا بل بقاء هو كما مر معنا في كلام الجوزي وقال تاملت الفرق بين النوعين فوجدت أن الذين يصنفون ذكرهم وعلمهم باق أكثر من بقاء الطلاب لأن الطلاب قد ينشغلون قد لا يكون ولذلك كثير من العلم لم ينتشر من طلابهم كما انتشرت كتبهم اي رحمه الله تعالى من, من طلابي قد لا يعز انسان اذا اراد أن يذكر احد لكن كتبه موجوده وكذلك ابن تيميه رحمه الله تعالى كم من طلابي لا تكاد ان تعد 10 ممن صنفه والفه وانتفع الناس بهم اذا هذا يكون النظر به باعتبار المصلحه والاعم قال وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف أو ما في حكمها ليس خاصا بالوقف وقوله اذا مات انسان انتهى كلام النووي وقوله اذا مات انسان قطع عنه عمله أي اعماله بدليل الاستثناء عمله مفرد مضاف قال إلا من ثلاثة بدل ذلك على أن المراد به العموم أي اعماله بدليل الاستثناء والمراد فائده عمله لانقطاع عمله يعني لا يصل إليه اجر وثواب من شيء من عمله إلا من ثلاثة أي من ثلاثه أشياء فإن فائدتها لا تقاطع عنهم قال صدق جاريه يجري نفعها فيدوم اجرها كالوقف في وجوه الخير قال اكثرهم هي الوقف وشبوه مما يدوم نفعه اذا الوقف وشبهه وقال بعضه هي القناه والعين الجاريه المسدله ونحو ذلك كل شيء يبقى من صدقة نحوها عين يكون داخل فيه في النص أو علم ينتفع به أي بعد موته وقيد العلم بالمنتفع به لأن غيره لا يؤتى به اجرا علم ينتفع به طب لو علم سحرا ها ما حكمه ادراي ماذا ضده ليس ليس له اذا ينتفع به يعني في الدين انتبعوا به في في الدين والعلم اذا اذا اطلق بالشرح انما المراد به ما يتعلق به بالدين قال المراد بالمنتفع به العلم بالله وبشريعته او ولد صالح أي مؤمن يدعو له وقيد الولد بالصالح لأن الاجر لا يحصل من غيرهم وانما ذكر دعائه تحريضا للولد على على الدعاء له به حتى قيل للوالد ثواب من من عمل الولد الصالح ساندع عليه ابلاه يعني بصلاتي ب بوجود لانه من كسبه وجوده هذا سببه ابوه وكذلك حينئذ كل فعل فيرجع إلى الاصل لو صلى يؤجر الأبو صانع له كما انه لو دل الناس على على هدى كل من فعل فله في اجر هذا الاصل وهذا يظهر من من وجود الابن قال كما أن غرس شجرة يجعل للغارس ثواب بأكل ثمرتها ساندعى له الاكل املا قال الطيب الاستثناء متصل تقديره ينقطع عنه ثواب اعماله من كل شيء كالصلاه والزكاه ولا ينقطع ثواب اعماله من هذه الثلاثه إلى آخر كلامي قال المصنف رحمه الله بعد اراده هذا الحديث وأنا أقول إذا نظرت أراد أن يجعل هذا الحديث كذلك في تعليم العالم في تعليم العالم قال الحديث ليس فيه ماذا اذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة صدق جارية قال والعلم صدق جارية أو علم ينتفع به هذا نص في العلم او ولد صالح يدعو له اولى منه ماذا طالب علم يعلم الناس علم شيخه اذا اجتمعت فيه ماذا الثلاث هذا الذي اراد المصنف هنا ان يوصله قال وأنا أقول إذا نظرت وجدت معاني الثلاثه موجوده في معلم العلم بمعلم العلم باعتبار الصدقه وما زاد علاء على ذلك اما الصدقه فاقراءه اياه العلم ويفادته اياه يعني تعليمه وتدريس يعتبر من من الصدقات من الصدقات الا ترى الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي وحده من يتصدق على هذا من يتصدق على هذا اولى سمىه ماذا ثم وقد قام وصلى معه صلاه الجماعه واولى من ذلك ما يتعلق بالعلم والتعليم قال أي بالصلاة معه لتحصل له فضيله الجماعه ومعلم العلم يحصل للطالب فضيله العلم التي هي أفضل من صلاه في جماعه فضيله العلم أفضل من صلاه هذا باعتبار ماذا ان صلاه الجماعه تبر سنة. هذا الظاهر أو نحمل العلم هنا على أنه فرض عين ليس بالظاهر انما مراد به العموم وهو الاصل فيه انه فرض كفايه حينئذ جعل مصنفونا وهو الشافعي الشافعيه يرون ماذا أن صله الجماعه فرض كفايه حينئذ قام بها البعض صار اما سنه في الباقين أو فرض كفايه لكنه قد لا يؤجر اجرا من عمل الفعل اول مرة هذا اوذاك على كل هنا جعل مفاضله بين التعليم وبين ماذا وبينها صلاه الجماعه قال وينال بها شرف الدنيا والاخره اذا بالصلاه معه لتحصل له فضيله الجماعه ومعلم العلم يحصل للطالب فضيله العلم يحصل للطالب فضيله العلم اذا تصدق على ذاك المصلي حصل له فضيله الجماعه والمعلم يعلم الطالب ويحصل له فضيله أي اي الفضيلتين اعظم عند الله فضيله العلم او فضيله الجماعه علما ذكره المصنف رحمه الله فضيله العلم بناء على أن صلاه الجماعه سنه وليست بواجبه والمساله فيها خلاف قال وينال بها شرف الدنيا والاخره وأما العلم المنتفع به فظاهر فظاهر يعني لا لا يحتاج لأنه كان سببا لايصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به واما الدعاء الصالح له والحديث جاء في ماذا او ولد صالح وهنا قال الدعاء الصالح الذي ماذا عنه هو اراد ماذا او ولد صالح كانه لما قيده جعله لصلاحه فيدعو اذا الولد الصالح يدعو والذي لا يكون صالحا قد لا يدعو فلما كان الأمر كذلك حينئذ قاس عليه او عمم المعنى فجعل ذلك متعلقا بالصلاح حينئذ الصلاح يستلزم الدعاء ولذلك قال واما الدعاء الصالح له فالمعتاد عند العلم المستقر على السنه اهل العلم والحديث قاطبه من الدعاء لمشايخهم وائمتهم وبعض اهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم مطلقا سواء كان شيخه او قال فلان رحمه الله قال فلان غفر الله له مطلقا هذا الاصل هذا الاصل له اذا ذكر اسم عالمين أنه ماذا انه يترحم عليه ويدعى لهم هذه حسنه جيده وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند هذا قد وجد عند بعض مع كوني فيه كلفة فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه اذا هذا ما يتعلق بالانواع الثلاث التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم صدقه جارية علم نتبع به ولد صالح يدعو له وكل موجودة في المعلم هذا الادب الثالث عشر ما يتعلق بالسعي في مصالح الطلبه الرابع عشر أن يتواضع مع الطالب وهذا مر معنى التواضع وما يتعلق به في الاداب السابقه وكل مسترشد سائل من عموم الناس يعني التواضع ليس خاصا بالطلاب لان العالم ليس خاصا بالطلاب بل ياتيه عوام ويسالونه اذا يتواضع مع هذا ويتواضع مع مع ذاك وكل مسترشد سائل من عموم الناس يعني طالب للطريق الأرشد والرشاد كما مر معنى مراد ضد الغي إذا قام بما يجب عليه من حقوق الله وحقوقه ويخفض له جناحه ويلي ويولين له جانبه قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أي الن لمن آمن بك واتبعك واتبع كلامك وقربهم منك ولا تجف بهم ولا تغلط عليهم يا امر تعال بالرفق بالمؤمنين والجناحان من بني آدم من بني ادم جنباه كما قال طمني وغيره هذا يتعلق بي بالتواضع وتعريف التواضع وما يتعلق بي من تقسيم مع الله تعالى ومع الناس مرة معنا تفصيله وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اوحى الي ان تواضع الحديث مسلم من حديث عياض من الحمار قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله الحديث في مسلم حديث ابي هريره وهذا لمطلق الناس يعني عام ليس خاص بطلبة بطلبه العلم فكيف بمن له حق الصحبة وحرمه التردد وصدق التودد وشرف الطلب يعني كلما كان الطالب المزم للحلقه فهو اولى بما وفي الحديث لين لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه حديث هذا أخرجه الطبران في الاوسط لكنه لا يصح حديث ضعيف لا لا يصح وعن الفضيل بن عياض من تواضع لله ورثه الحكمة يعني ورثه الحكمه يعني ماذا حصل الحكمة بسبب تواضعه والتواضع نوعان محمود وهو ترك التطاول على عباد الله والازراء بهم وثاني مذموم وهو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه ان تتواضع لتحصيل علم شرعي هذا لا اشكال فيه ولو اذللت نفسك هذا من المحامد ومن الاداب الشرعيه لكن التواضع له من أجل ماذا تحصل ما لتحصل دنيا هذا مذموم شرعا قال وينبغي أن يخاطب كل منهم يعني من الطلاب لا الفاضل المتميز بكنيته ونحوه من أحب الأسماء اليه وما فيه تعظيم له وتوقير فان عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني اصحابه اكراما لهم حديث لا يصح لكن المعنى صحيح هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا اللفظ لم يثبت وكذلك ينبغي أن يترحب بطلبه اذا لقيهم يعني قل مرحبا ترحيبا باللفظ والمعنى وعند اقبالهم عليه ويكرمهم إذا جلسوا إليه ويونسهم بسؤاله عن احوالهم واحوال من يتعلق بهم بعد رد السلام وهذا إنما يتعدى فيه النوبات الجلسات الخاصة اما على جهة العموم هذا لا, لا يكاد والله اعلم ويعاملهم بطلاقة الوجه وظهور البشر وحسن الموده واعلام المحبه واظهار الشفقه الاداب التي مرت معنا كلها لأن ذلك أشرح لصدره لأن ذلك أشرح لصدره يعني متعلم واطلق لوجهه وابسط لسؤاله ويزيد في ذلك لمن يرجى فلاحه ويظهر صلاحه يعني يتأدب معهم بالاداب الشرعية والعرفية لما يترتب عليها من مصالح وبالجمله فهو مصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طلبه العلم فيما رواه ابو سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم قال الحديث لا يصح إن الناس لكم تبعوا وان رجالا يأتونكم من أقطال الأرض يتفقهون في الدين فاذا اتوكم فاستوصوا بهم خيرا وكان البويطي يدني القراء يعني طلاب العلم كانوا يسمون به القراء ويقربهم إذا طلبوا العلم ويعرفهم فضل الشافعي وفضل كتبه ويقول كان الشافعي يأمر بذلك يأمر بذلك ليس بيان فضل الشافعي وانما يامر بذلك فيما يتعلق بي بتقريبي طلبه العلم ونصيته بهم ويقول اصبر للغرباء اصبر للغرباء وغيرهم من التلاميذ وقيل كان ابو حنيفه اكرم الناس مجالسه واشدهم اكراما لي لاصابه اذا بالجملة يكرم الطلاب طلاب العلم اذا ظهر منهم الحرص على على العلم لمكانه العلم ومكانه طلبه العلم وبهذا يكون قد انتهى الفصل الثالث من الباب الثاني فيما يتعلق ب اداب العالم في نفسه ومع طلابته وياتي ان شاء الله تعالى الباب الثالث في آداب المتعلم والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين